وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْثِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَدَّابٌ Ajaal al-alahe ta'ala muwa'hidan, inna hada l-shayun gajab. Walak al-mala'u minhum animshu wacbiru ala alahe tukum, inna hada l-shayun yurad. Maasamgna b-hada fil millatil akhirat, inna hada illa ixtilah. Auzil كُرُمَ مِن بَيْنِنَا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 إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ وَمَا يُنْظِرُهَا أُولَئِكَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَرَاغٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا الْقِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ان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 Wa wa'akhirin mukarwainin fi alasfad. Hada'atana fannun atau amzik b'gairi hisab. W'indalahu 'aydala lazulfa wa husna mab. W'azkur abdana ayub idnada rubbuhu anni masni al shaytanu binusbiu wa'adab. Urkud مغتسلو باردو وشراب ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَسْ إنا وجدناه صابرا نعمة العبد إنه أواب وذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أول الأيدي والأبصار إن وإنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار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 ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم انهم صالون نار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 غت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار Qul inama ana muziru wa ma min ilahin illallah al waheed al qahar Rabb al semawat wal ardh wa ma baynahum al gaziz al ghfar Qul huwa nabaa n azim an tum anhu m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 ف بعزتك لا أغوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأم لا أن جهنم منك ومن ما من تبعك منهم أجمعين قل ما